ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالدين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك ودعلوه من المرسلين فالتقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين ليه ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن على قلبها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 فأصبح في المدينة خائفه يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَيَّبَطِشَ أن بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ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 قالت لا نسقي حتى يصدر اليعاق وأبونا شيخ كبير فسقاهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير فداءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أدر ما سقيت لنا فلما داءه وقص عليه القصص قال لا تقف ندوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأدره إن خير من استأدرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكهك إحدى بنتي هاتين على أن تأدرني ثمان حدد فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 دبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضذك بأخيك وندعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 فَأَوْقِدْ لِيَاهَا مَنَارًا وَعَلَى الطِّينِ فِدَاعًا لي لِّيَصْرَحَ عَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَظَنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْطُّورِ إِذْ نَادَينَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِن رَّبِّكَ لِتُذْرَقَوْمَا مَا أَتَاهُم مِنْ نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا دَعَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهِرَ وَقَالُوا إِنَّ بِكُلِّنَا كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم لَكَ لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَ أَغْوَينَهُمْ كَمَا غَوَينَ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يعبدون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 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَن دَاءَ الْهُدَا وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَيُّ الْقَائِلِ يَك الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّظَهِرَ لِلْكَافِرِينَ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 صدق الله العظیم